يا رسول النور شنانغ ملعلي طه الله, الله يا رفيع الشانيني ومه يا اهداني ارفعني يا جيني نيرتن وانجعلني الله طه يا مهيل الدموع ma'ana al-qalami قال <سؤال> الله الله ونديني مصلى في من امن وربي اياك القرآن قران قانون الله الله فانت في منها اصروا اللهم والي وقال وته علينا نعلفنا الله الله وشفع والبنايتم يا منلفنا ولا نناحنا وقال وقال في منا فليقوموا والكتاب وانسبوا ولينشوا فينا اننتشوا الله ان من سبب ما في مني ينخني say ما نمش وادي من كل كل يا حافني الله الله وعيني من العمر يا هل يا you baiten mustaqan alkum <tumori> ur Allah Allah wa amal alama ardifa ana adhukiri shufi mudil anjume zumuri اوشنا نديق قرمرتي وامتنا في قري قري دتي ابوها امنا وماتتني نينا سالتني